وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنَه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارم مع الدرس السابع والثلاثين من دروس العقيدة وصلنا قبل رمضان إلى موضوع صفات الرسل عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بما أن الأنبياء ورسل صلوات الله عليهم وسلامه مكلفون برسالة عليهم أن يبلغوها ولسيما الرسل فلا بد من صفات تتواصل فيه. فالرسول قبل كل شيء مستقيم من قبل الله جل وعلا بالوحي مستقيم يعني الرسالة استفاء من الله سبحانه وتعالى استفاء لأهلية في الرسول شيء آخر بما أن الرسول مبلغ عن الله تعالى علوم شريعته وأحكامه لخلقه هو مصطفى بالوحيد ومبلغ للناس وبما أن الرسول قد حمل مهمة الدعوة إلى الله وإلى صالح العمل بالأسرود الحكيم ولأن الرسول مصدق من قبل الله جل وعلا بالمعجزة المعجزة تصديق من الله لرسوله وبما أن الرسول قدوة حسنة يتأثى بها في عمله وخلقه ويهتدى بهديه وبما أن الرسول مطاع بإذن الله متبع بأمر الله وبما أن الرسول قائد لأمته ومددر لسياستها الدينية والدنيوية لهذه الأسباب كلها مصطفى بالوحي مدلغ عن الله علوم شريعته وأحكامه لخلقه حمل مهمة الدعوة إلى الله وإلى صالح العمل بالأسلوب الحكيم مصدق من قبل الله بالمعجزة القدرة الحسنة التي يتأثى بها في عمله وفي خلقه ويرتزى بهزيه لأنه مطاع بإذن الله متبع بأمر الله، لأنه قائد أمته ومدبر أمر سياستها الدينية والدنيوية، لهذه الأسباب كلها يجب أن تتوافر في الرسول صفات لا بد من توافرها. من هذه الصفات علو الفطرة. وفحة العقل والصدق في القول والأمانة في تبليغ ما أهد إليه تبليغه والعفمة من كل ما يشويه السيرة البشرية وسلامة البدن مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأبواق السليمة وقوة الروح بحيث لا تستطيع نفس إنسانية أو جنية أن تستوى عليه سطوة روحانية لأن الجلال الإلهي يمده دائما بمدد منه لهذه الأسباب كلها لأنه مبلغ ولأنه قدوة ولأنه مستقى ولأنه مسبق ولأنه مطاع ولأنه متبع لهذه الأسباب كلها يجب أن تكون فطرته عالية وعقله صحيحا وقوله صادقا وتبليغه أمينا ويجب أن يكون معصوما من كل معصية أو ذلل ويجب أن يكون سليم الخلق كامل الخلق لأن لا تنبو عنه الأبصار ويجب أن يكون قضي الروح هذه الصفات إن شاء الله تعالى سوف نفصل بها واحدة واحدة لكن فيما عدا ذلك فهو بشر كيف هو بشر يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأرضى كما يغضب البشر من صفات الأنبياء التي تمثت إليهم تمثت إلى البشرية بفلك أنهم يأكلون ويشربون ما ألعى القرآن حينما وصف بشرية سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فالنبي يأكل الطعام ليس إله إنه مفتقر إلى تناول الطعام نحن جميعا مفتقرون إلى شرب كأس الماء مستقرون إلى تناول الطعام كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مستقر إلى الطعام ومستقر إلى كسب الطعام أنت مستقر إلى الطعام شيء جميل لكنك إذا قعدت في البيت فستجوع، لا بد من أن تخرج من البيت لتكسب رزقا تشتري به طعاما وهاتان الصفتان كافيتان لأن تكون بشرا ولسا فوق البشر الأنبياء بشر قل انا أنا بشر مثلكم ان لا اله الا الله. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. فيما عدا هذه الصفات صحة الفطرة صحة العقل، الصدق الامانة العصمة سلامة الخلق قوة الروح هو بشر. من علائم بشريته انه يأكل ويشرب وينام يعني يحتاج الى النوم اخي ماذا؟ طبعا انا بشر بذنام ليش ماذا؟ بذنام طبعا من انا؟ كل انسان بي... النوم سلطان كما يقولون لكن من قضى عمره بالنوم اتى يوم القيامة مفلسة المينام ويتزوج يعني في نفسه حاجة إلى نفسه الآخر كما يقولون هذه حاجة في الأنبياء أيضا النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويمرض المرض من صفات البشر ومن علائم العبودية لله عز وجل يمرض ويتزوج لينام ويأكل ويشرب وقد ينسى اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر من هنا كان سجود السهوي إنني بشر كما قال عليه الصلاة والسلام فقد يكون أحدهم أحدكما ألحن لحجته من صاحبه فأخضي له فإذا قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار، لكن في نقطة دقيقة جدا إنه قد ينسى فيما لا علاقة له بتبليغ ما أمره الله أن يبلغه. ما ينسى من التبليغ نأخذ ما أصمت بعد ينسى في الأمور اليومية أما في أمور التبليغ لا ينسى فنقولك فلا تنسى وقد ي... نعم وقد تنتدوا إليه أيدي الظلمة ألم يرد في القرآن الكريم أن الكفارة قد اعتدوا على الأنبياء فقتلوهم ويقتلون الأنبياء بغير حق بشر لهم إلا إذا عثم الله عز وجل من أن يقتل بنفس القرآن الكريم والله يعصمك من الناس اكثر المفسرين على انه معصوم من ان يغتاله البشر معصوم طبعا هذه الفسات التي تمت الى بشريته بصلة لا تنقص من قدره كنبيه ولا تقلل من مكانته عند الله عز وجل أنت بشر تجوع وتعطش وتتعب وتنام وتحتاج إلى من يكمل نصف دينك وتنسى وتغضب اللهumm إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر هذه الصفات تؤكد في الأصدقاء عبوديتهم لله عز وجل هذه الصفات تؤكد في الأنبياء عبوديتهم لله عز وجل لو أردنا أن نأخذ الصفات التي يجب أن تتوافر في الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان في مقدمة هذه الصفات الفطانة الفطانة بمعنى الذكاء يعني ما كان الله عز وجل ليرسل رسولا إلى خلقه لا يتطف بالفطانة فالفطانة صفة ملازمة للأنبياء يعني بعلم النفس يقولوا أنه لو أخذنا مئة رجل أو مئة إنسان تشعين بالمئة منهم لو فحصنا ذكاءهم بروائز بقيقة نمالوا على مئة وعلامة المئة هي علامة الخط العريض في المجتمع. لكن خمسة في المئة منهم ترتفع علامتهم إلى مئة وأربعين أو أكثر. هؤلاء النوادر أو العباقة هؤلاء ترتفع علامتهم عن مئة وأربعين. وخمسة في المئة تقل علامتهم في الذكاء عن ثمانين أو عن سبعين وهؤلاء يوصفون بأنهم أغذية على كل الأكثرية في المجتمع تتصف بالتوسط في الذكاء والأقلية تتصف باتفاع مستوى الذكاء والأقلية الثانية تتصف بانخفاض مستوى الذكاء لكن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يتفقون بالضرورة جميعا بالفطانة يعني إذا أردتم تعليلا ما دام الله سبحانه وتعالى قد افتفاهم وما دام الله سبحانه وتعالى قد كلفكم تبليغ رساله رسالاته بما أن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بيشه دينه فلا بد من أن يعطيهم مع هذا التكليف ما يعينهم على نشر الرسالة وأول هذه الصفات صفات الفطان ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذناه لعلمه فحمل رسالة علمية لو كان بأصحابه في أذكى منه يعني كيف يستطيع أن يقود أناسا أذكى منه في على مستوى حياتنا اليومية مستحيلة لو عينت إنسان أقل ذكاء ممن حوله يعني ما يستطيع قدر يعني يريدكونه لا بد من أن يكون النبي الرسول أعلى كل أصحابه ذكاء حتى يستوعبهم يستوعبهم وحتى يستطيع توجيههم وحتى يعرف إمكاناتهم فلذلك النبي الكريم كان يجمع كل صفات الكمال، فهذا سيدنا خالد كان شجاعا، إذا هو صنف الله، وهذا سيدنا أبو عبيدة كان أمينا، إذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وكان سيدنا علي مدينة العلم، وكان سيدنا سعد. والله يا سعد والله يا معاد إني لا أحبك. كان محبوباً وكان سيدنا سعد مضحياً إرضي سعد في ذاك أبي وأمي كل صحابي من أصحاب رسول الله كان يتصف بصفة يتميز بها لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل صفات الكمال. وأحسن, وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإن تفق الأنام فأنت منهم فإن المسك بعض دني الغذال محمد بشر وليس البشري فهو جوغلة والناس كالحجر فكان عليه الصلاة والسلام يعني لو انه لو ان هذا النبي العظيم عليه اتم الصلاة والسسليم يعني قيثت امكاناته الفكرية بمقايثنا المعاصرة لكان من اعلى البشر ادراكا وفطانة وحسن تصرف واستيعابا وحفظا ومحاكمة وقياة وإلقاء أساسا ما في إنسان يقدر يقود أناس إلا أن يكون على مستوى عال من الذكاء ما بيقدر. إذا إنسان محدود ما بيستطيع يقول نفسه أساسا حتى يقود لآخرين إنسان يكون لتأثير على أشخاص بإمكانات بعيثة هذا شيء مستحيل يعني من منا يستطيع هذا شيء مثل قريب من منا يستطيع أن تتلى عليه سورة البقرة سيحفظها من أول مرة هذا فرطاقة البشر من منا يستطيع أن تتلى عليه البقرة وآل عمران سيحفظهما كيوان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يحفظه فورا سنقرؤك فلا تنسى أعلى مستوى في الذكاء. هذه الذاكرة التي لا تنسى. من يقضي حفظ القرآن حفظ القرآن. إلا كثير متسابقات غفور رحيم لما رحيم ودود لما. تلاقي أثناء الحفظ، أي أثناء القراءة، أثناء الصلاة، بقع إشكالات. يترى حتى إذا جاءوها فتحت لما وفتحت في أي فتحت أي وفتحت بتخرب. يترى وفُطِحَت أهل الجنة لما بعد. اتخربت اما النبي عليه الصلاة والسلام ما ما نسي شيئا من كتاب الله ابدا هاي من فطانتو اللهم صلي عليه وبهذه الفطانة بهذه الفطانة يعرف ما انذر اليه يعرف المضمون قد يقول احدكم اين تفسير كتاب الله ليت النبي عليه الصلاة والسلام فسر كتاب الله لقد سمعوا أحاديثه الشريفة تفسير دقيق دقيق لكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام زيّن للماتي ما نزل إليه عن طريق السنة المتقنة التي هي أصل ثامن من أصول الشريعة الإسلامية. وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. إذن السنة المطبرة وحي غير متلو فالنبي الكريم يجب أن يعرف مدلولات آيات الكريمة بشكل دقيق دقيق حتى يفسرها أحكام العدة أحكام الطلاق أحكام الزواج طريقة أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج أحكام الزكاة أحكام البيوء هذه التفصيلات الشديدة إلا كتنامين حديث في البيوء ما أخوضيه من أي واحدة إلا أن تكون تجارة عن تراضين بينكم التراضي صار في الأحكام ما يكون في تدليس ما يكون في غش ما يكون في غبن بالسعر ما يكون في غبن بأشياء أخرى ما يكون في جهالة بالثمن جهالة بالمبلغ بالقيمة التسليم أحاديث كثيرة جدا في الويو كلها مستنبطة من آية واحدة. أحاديث الصيام مستنبطة من آية الصيام. أحكام المواريث إذن يجب أن تكون فطانته معينة له على فهم هذا الوحي الذي جاءه من عند الله. ويجب أن تكون فطانته معينة له على حفظ ما نزل إليه من كلام الله. ويجب أن تكون فطانته وسيلة لنقل هذا هذه الرسالة وهذا الكتاب الكريم إلى الناس ويجب أن تكون فطانته وسيلة لإلقاء الحق بحكمة بالغة الآيات التي تشتد له بالفطانة يقول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به العوام بيقول أحيانا بفهم على الطريق. يعني قد يقول لك ما تقول قبل أن تقول الأذكياء من علامتهم أنك إذا أردت أن تقول تقول شيئا يقول لك أنت تقول كذا وكذا تريد أن تقول كذا وكذا إن كأنه يسرقك بالقول فرب ربنا سبحانه وتعالى وصف فطامته بأنها من نوع لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه هذه إشارة من الله عز وجل إلى تقبته الفطامتي أي وفي آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحيه وقل ربي زدني علمه يعني كأنه فهم على الله عز وجل كل ما يريد لذلك ربنا عز وجل قال له انتظر اتبر حينما تنزل الآية بلدها للناس ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى ذلك وحيه وقل ربي زدني علمه في المراكز ذكية جدا اللهم صلي عليه يعني مرة سأله أحد أصحابه ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله قال يا رسول الله أمع الإيمان عمل؟ قال أن تعطي مما أعطاك الله قال فإن كان لا يجد ما يعطي قال أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر قال فإن كان لا يستطيع قال فليعني الأخرى قال فإن كان لا يحسن قال ينصر مظلوما الحديث طويل قال فإن كان لا يستطيع يعني ف كان النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به ذراعا قال له أنا تريد أن تترك لصاحبك من خير هذا يعني عنه ما رأي ميز النوب اطلاقا ليكث أزابه عنه فجاء السؤال المحرش وإن فعل هذا دخل الجنة، والله سؤال. إذا واحد ما أذبح أدخل جنة؟ ما قد شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام أيما عبد يصيب خفتا من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني كل خفت إذا تبختها تنتقل إلى أعلى منها، وهكذا إلى أن تدخل الجنة. في التوجيهات نبويه دقيقة جدا مراقف في منتهى الفطانة يعني حينما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار قد وجدوا عليه في أنفسهم الآن موقائد وعقد معركة وهناك أماث فتن يعني غضب وجدوا عليه في أنفسهم فقال عليه الصلاة والسلام لزعيمهم سيدنا سعد العبادة قال يا سعد ما قاست بلغتني عنه قال نعم قال يا سعد أين أنت من قومه يعني أردت أن يعرف موقف موقف زعيم الأوفار يعني أهو منهم أهو معهم موافق لهم أم منفصل عنهم فقال هذا الصحابي قال ما أنا إلا من قومي أنا واحد يعني هو معهم فقال اجمعني قومك جمعهم له وقف النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خطيبا قال أما بعد فمقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار أما إنكم لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم خبير عالم نفس هم يقولون في أنفسهم نحن نصر رسول الله أغينا حينما هجر إلينا نصرنا أغنينا إنكم لن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك وتريدا فآويناك وعائلا فأغميناك تكلمنا في أنفسهم فإذا قلتم هذا صدقتم وصدقتم ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي ذكرهم بيفضل عليهم ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي وعالة سأغناكم الله وأعداء فألف النبضل من قلوبكم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم ملكة أنا معكم يعني أعسلت الدنيا علي من أجل عاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلطوا ووثلتكم إلى إسلامكم فقالوا رضينا برسول الله قسماً وحباً وذكروا حتى أخضلوا لحاهم يعني بحيث حيث لحاهم استأفقت الدموع الدموع الدرجة حتى صار دموع يتفاقطوا من لحاهم هذا موقف في منتقى الفطاني يعني كادت أن تحدث فثنة كان وقعه كان وقعه اللهم صلي عليه وأنهام إذا كان فطنا يعني كان إدراكه من أعلى مستوى ومعالشه للأمر بأعلى مستوى كان واحد لعزني فالأحسن لا تغضب. يعني كأنه أدرت أنه يعاني من الغضب الشديد يقول له آخر عزني يقول له آخر عزني يقول له قل أنت بالله ثم استقيم أنت استقيم كل الصحابي جليل أو كل رجل سأله يعطي ما يناسب هاي من علائم الفتمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمتع بها كان ربنا عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى هذه من دلائل فتمته عليه الصلاة والسلام الأنبياء الضرصة نور فسيدنا إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أوتي الحجة يعني أنت تدت ناقش إلى واحد خاصة معني هل تصمت في نقاش لقيق جدا من واحد مثقف ثقافة عالية يريد أن يصفئ أمور الله عز وجل فإذا عندك حجة قوية فهذه صفة طيبة في المؤمن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فإذا كنت مؤمنا فابقا فيجب أن يكون معك شيء من هذه الحجة مع الحجة قليلة فلنمروض مثلا أن نعبك يا إبراهيم فقال سيدنا إبراهيم رب الذي يحيي ويميت اعطى صفة دقيقة يحيي ويميت قالوا الممروض انا احيي واميت انا بجيب سجيب بعفي عنه كان محكوم بالاداة باعفي عنه احييته بجيب انسان بقتله سيدنا برانكا ممكن يفلد له هالحجه انت لا تحييه من العدم يعني اذا عفوت عنه ليس هذا حياة بالمعنى الضقيق لكن من فطنته والله مصلي عليه ما ما أراد أن يدخل مع النمو في نقاش تفستائي قرقه وقال له فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فضل فإن فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قال صديقك الذي كفر إذا كانت تناقش إنسان لا تبدأ الحجة بعيفة مركبة بدأ تستوضيح قال يا نوخ قد جادلتنا فأكسرت جدالنا يعني باقبه زرعا كأنه ظلله بالحجة ما تمكنه نسى بيسهل أن تواجه قوما بأكملهم بحجة ناصعة وتغريبه بها فهذه الصفة يعني صفة الفكرة أو الفطانة والتعبير الحديث الذكاء أو سرعة الفهم دقة المحاكمة حسم التكيف، ان تصل إلى كل اهدافك بأيسر السبب ان تحقق اعلى مردود باقل جهد لين تعرفات الذكاء ان تأخذ اكبر مردود باقل جهد او ان تحسن التكيف مع المجتمع او ان تملك ادراكا دقيقا. محاكمة محكمة،, محكمة أنتملك حكمة في تفصيل الأمور هذه كلها من لواذني أو من زمألي الذكاء والفتنة والفطر. اللهم اجعل إذا بعث رسوله، سيجعل أقل ذكاء من أذكى واحد مستحيل. بالمناسبة يعني صعب. الفار أقل ذكاء يقود أكثر ذكاء. ما يبي يقول؟ فاي ايام بيسند له أغلاطه ايام بيشربه وسمعته أمام الآخرين ايام بحجمه بحجمه تبعي السؤال بيعافك تتلاقي الظغر فكيف يقول إنسان إذنه أو أصحاب كرام هم أكثر ذكاء منه كان عليه الصلاة والسلام سيد لأولماء وكان أصحابهم جميعا يساعدون برأسهم في مجلسه تعظيما له بالحق والقر لما عنده للصفات الصفقة الثانية للصفات رسول عليه السلام العثم وحيث ثبت ان الرسول اي رسول هو المثل الاعلى لامته الذي يجب الاقتداء به اعتقاداته واسعاله واقواله واخلاقه وهي الاسوة الحسنة بشهادة الله له لذلك وجب ان تكون اعتقاداته واسعاله واقواله واخلاقه الاحتيارية موافقة لطاعة الله عز وجل ويجب ان يدخل في شيء من اعتقاداته واسعاله واقواله واخناقه معفوية لله تعالى يعني نبي قدر حسنه مثل اعلى قشوه فالحة يكون بمعتقباته او باسعاله او باخناقه او باقواله خطأ انخاف فيه هذا مستحيل بقدر مكلف برساله مكلف ان يقتدي الناس به الناس مكلفون باتباعه في اقواله وافعاله ومعتقداته واخلاقه الله سبحانه وتعالى ادر الامم باقتداء بالرسول فإذا أمكن أن يسعى الرسل المعاصي كان معنى الأمر أن يتخذوهم أسوة في المعاصي وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى ينصر رسوله يستخدم معصيه ويأمن الناس أن يتابعوه أن يقضي به أن يتبعوه مستحيل هذا ففي أمر بالمعصي وإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء نحن نقول أبا عز وجل ما رأتاكم الرسول فحذوه وما نآكم عنه سيطه فنحن جميعا نأمرون باتباع الرسول لو النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه تلو حط انتناع بانتناع لو أنه يعصي يعصي ربه كيف نتبعه فاتباع نأده في معصية الخالق والله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه ان يحبرنا لمعصية شو ملتفي امره في معتقداته وفي افعاله وفي اقواله وفي اخلاقه مستحيل ان يعص الله عز وجل فعثمته الاسبياء عن ان يعصوه في معتقداتهم واخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. لذلك تعريف السنة المتقرة ما فح عنه من أقوال وأفعال وإقرار يعني إذ كان واحد فعل أمامه شيئا فسجد النبي عليه الصلاة والسلام سكوته يعد إقرارا وفعل هذا الفحادي من السنة المتقرة لأنه سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يسكت عن خطأ. يعني ما دام الله عز وجل قد أذلنا باتباع رسالته، فلا يعقل أن يأمر الله عبدا بشيء في حال ينادي عنه التناقض تناقضا، لأن الأمر بشيء في وقت الذي عنه تناقض كبير. وهذا يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى فالعثمة اذا بهذا المعنى حفظ اوامر الله تعالى من مخالفتها وحفظ نواهيه من الوقوع بها لا يعقل ان يعصي امرا ولا ان يفعل معصية ما قال الله له اسعل لا يؤقل ان لا يفعله وما قال له لا تفعل لا يؤقلوا أن يفعله هذا معنى أول مبسط بالمعاني العثم الدليل لقد كان لكم في رسول الله قشرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم اليوم الآخر وذكر الله كثيرا تشوي حسنة في مطعمه ومشربه ومسكنه ومنبسه وزواجه وعلاقته بجيرانه في فنه وحربه في حره وترحاله في دعوته في خطابته في توجيهه في فلاته وشوت حترة وأما في حق جميع الرسل لقد كان لكم فيهم أيها الناس أشوة حسنة لمن كان يرجو الله داليوم الآخر هي فيهم تعود على الرسول جميعا آية ثالثة تأمرنا أن نتبع الرسل فهو أشوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من الأدلة القاطعة على معنى العصمة التي هي صفة أساسية من صفات الأنبياء قبل الله عز وجل ليغفر لك ما الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ما تقدم بالعفو يعني. وما تأخر بنقايتك من الوقوع به يعني إذا أعطيت إنسانا مصباحا غباء وأدرته أن يسير في طريقا بظلمة ذات وعورة وحفر وعقبة إن هذا المصباح يقيه الوقوع في الحفر ويقيه الارتطام بالعقبة فكأنك بهذا المصباح جعلتك سائطا فهذا معنى قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر أي أنك مستقيم من الله عز وجل لن تقع في ذنب في المستقبل أيضا من لوازم العثمة التي هي صفة أساسية بحق الأنبياء والرسل فالعثمة عن الكتمان والتحريف كتمان الحق معصية في الدعوة الى الله عز وجل والتحريف ايضا معصية في الدعوة الى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الكتمان وعن التحريف وعن الخطأ والغلط والمسيان فيما امره الله لتبليغه للناس، الكتمان والتحريف والخطأ والغلط والنسيان فيما ما أمرت بتبليغه للناس. في التبليغ لا في خطأ ولا في نسيان ولا في غلط ولا في تحريف ولا في كتمان. هذه أيضا من اللوازم العثمة التي هي طفة أساسية. لو لم يكن عصوما عن ذلك لم يكن أهلا للإستفاء بالرسالة ولا أثر ذلك في أكلم ذنب البيت ولا عزلت الثقة بما يدلغه عن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغيرها هذا على مثل اللغة العربية إذن كان حجة اللغة وكان من عادته الغلط في عاد لأنه لا يغلق صار حج فإذا أولف عنه الغلط والنسيان والخطأ في في إلقاءه في لغته في حديثه فصار كلامه غير حج نفيت عنه صفة أن يكون المحتج به فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعتقد عقيدة تخالف الحق الذي أمر الله رسولة أن يؤمن به يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه لا يكذب الله عز وجل كيف؟ إذا الله عز وجل أمر بشيء هل يعقل أن يكون أمره مخالفا بأمر الله عز وجل؟ مستحيل إذن على مستوى العقيدة لا يمكن أن يعتقد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مخالفا لما جاء في القرآن الكريم ولا يمكن أن تتعرض تبرغات الرسولي التي يبلغها ربه للكتمان أو التحريف أو الخطأ أو الغلط أو الكذب، لأن هذا يتنافى مع أصلي المبادرة وبذمة الرسالة. يعني تبرغاته لا يمكن أن تتعرض للكتمان ولا للتحريف ولا للخطأ ولا للغلط ولا للكذب. والجدير ان الله سبحانه وتعالى قد رجالا غيورين ثقات عدول انذر حياتهم كلها في تتبع الحديث الصحيح وتثبيته ورفعه وتدريسه الحديث من وإبعاده هذا جد كبير مشكور الله سبحانه وتعالى قيب هؤلاء بسمة نبيه عليه الصلاة والسلام لذلك البخاري ومسلم كتابان يعدان من أفحي الكتب بعد كتاب الله جل وعلا ولا يمكن أن تتعرض أسعال رسوله وأقواله لفيرته للمعاصي سواء أ كانت كبيرة أو صغيرة، لأن هذا ينافي كرمه أصوة حسنة، ويتعارض هذا مع الأمر بالقتضاء به واتباعه. لو كانت ذلك لما كانت أفعاله وأقواله خجّة شرعية على أمتهم. ولا يمكن أن تتعرض صفات الرسول النفسية وأخلاقه القلبية. لما فيه معصية الله عز وجل سماء أكانك كبيرة أو صغيرة كالحقد والحسد والعزم على اتكاب المعصية وتنمي اتكابها يعني في حديث بعيفة أنه حينما شاهد عمه الحمزة وقد مثل به أنه نوى أن يمثل به الحديث الصحيح قوله لا أمثل بهم سيفسل الله بي ولو كنت نبيا يعني لا يمكن أن يتكب معصية ولا أدره بمضي معصية فإذا واحد اتنخل المبلغ من المشروع صدر لك آتوا مرضية كينه تردد وقع في المعصية كينه تردد فالنبياء لا يفعلونه المعاصي ولا ينرون أن يفعلوها مستحيل هذا بحقهم مستحيل. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى صفات الصدق في الرسل عليهم الصلاة والسلام والآن إلى تحياء علوم الدين أنهينا في الدرس الماضي آذاب العزلة حينما ختمناها بفوائد المخالطة وكيف أن المخالطة طريق وحيد لكسب العلم وتعليم العلم واكتساب الأدل وتأديم الناس والاستئناس والألس موضوع لطيف جدا واليوم ننتقل إلى آداب المكاح هذا فرص يهم في إحياء قلوم الدين قال تعالى وأركح الأيام منكم الأيام جمع ألهم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو صيبة يعني في أمر ألاك أو تزوجوا فتلاكقوا أو بكرا كانت أو أربلت زوجوها. مشى بتدريج رجل بمرأة كان لك بكل خطوة خطاعة وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام لها وصام نارا الآية الثانية فلا تعبروا من أن ينكعن أزواجه أي لا تمنعوا من بما لكم عليهم من جناية من أن يتزيجن ممن يرغبن ادواجا اذا كانوا اكفياء ادقياء يعني ممكن انسان ما بيزواج ممكن يفجأ مشكلات عقبات هذا الاسم عند الله كبير جدا يعني انا اعرف يعني نشاء ساتن من قطاع الزواج انهن ما قيماتهم على آبائهم نقبة لا حددنا لأن العلماء قالوا دافع الأمومة أكبر دافع في النوع البشري أكبر دافع أن يطول بهذه الثتاة إبن وهذا لا يتم إلا بالزواج إذا كان الزواج بمسبكات بمس الإنسان رفع الزواج قال ولقد أرسلنا رسلاً بقبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذريًا رسل لصفة الله من خلقه ومع ذلك لم الأزواج ولا الذريان إن هؤلاء الذين يعترفون عن الزواج اعتقاداً من أنهم ذاهدون في الدنيا أن يؤثرون طاعة الله والعمل الصالح هؤلاء مخفئون أشدكم لله خشية أنا هكذا قال عليه صلى الله قال النبي الكريم أشدكم لله خشية أنا أنام وأقوم أترم وأفتر أتدور النساء هذه سنة دي. فمن رأينا عنها فليس من أمه. وابن عز يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وزربياتنا قرة عيون هذا دعاء المتقين إذن الزواج ما الوقف في النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث ابن عباس بفرد صحيح النكاح رسولة فمن رغب عن فقد رغب عني النكاح سنتي وأنا من أنصار الزواج المبكس والإنسان بالزواج يستكمل بالصبيل فليتقل لها في النصف الأخ يعني إذا كان رجلان هنحا أن يأنثار ما في السنة من هذه المقاييس لو تصاريات القراءة رمحي وواوا وكان أحدهما متزوجا والآخر لم يتزوج يجب أن يؤمن الناس أن يتزوج لأن قلبه فارغ مما يشغله فالإنسان قبل الزواج قد يشغل قلبه بشيء في بعد الزواج هذا القلب يعني أصبح فارغا من هذه الرغبة. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني انا اذكر يعني قالت انه اخ مؤمن في عنده مأوى ويدخ المحقول جدا وما في عقبات اماره وما يتزوج يعني هذا في عليه مؤاخذه والزواج له هو احكام عديدة من طاقة ف... نفسه إلى الزواج وخشي العمد فزواجه كيف فرد كيف أن الثلاثة فرد والصيام زو... فرد بان خاف على نفسه العمد الزم يعني وكان يتوقع إلى الزواج فزواجه فرد وفي زواج سنة في زواج من دول. في زواج من بحر. في زواج مكروه في زواج من نور محرم. هذا أخذناه قبل عام فأكثر في الموضوع النكاح بشكل تفصيلي. طبعا من كتاب آخر غير هذا الكتاب. لا نحن نأخذ أحكام النكاح أو آداب النكاح، آداب النكاح من كتاب إحياء أبو قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة يعني الزواج فليتزوج فإنهم أفضى للبقر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم؟ فإنه له وجاء حفظ يعني الإنسان عندما بيأكل بجوز تتحرك دواعي الشهوة فالصيام يعينه على يعني يعينه على تخفيف حدة الشهوة التي أجزعها الله في الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم حديث حسن رواه الترمذي إذا أتاكم من ترضين دينه وأمانته فجردوا إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد وما يسمعك عن قرية من القرى لا أعلم أي تقرية أما الجهائها اجتمعوا واتفقوا اتفاق أن كل أب يطلب من خاطب ابنته شيئا يزيد عن ساعة وفات بسحب عادي يعد خارجا عن تقاليد هذه القرية إنه عتساء فعرض لفاق الأقل الشارع حقا عشر ثلاث ما التاجر كمان فتاة هاي أبذل ليها هاي حقا عشر ثلاث سنة هذه القرية فاكذا بلغني يعني اتفقوا بعرف اجتماعي ان من اجل ان لا يكون الزياج معقدة انه ما تصير زياج معقد بانتفع ذا اتريك يعني كحرة سفاح اذا طريق المخاح مسدود بانتفع طريق استفاح لذلك لما هل وما اريد ان عليك يعني ما عنده بيت اي انت لما زروجك عندك بيت انه لا هو ما ميح خالي السهرة كما, كما عاملك لتحناك بزمانه اخي ما عنده يعني ما مجد اسمه انتي ما كنت صانعي اجيزه مجد مجد فلديك محل باسم الصغر باسم يكون بالطابب المالية يتفجر باسمه فلدي محل مجده لا يجب الانسان يسهل الزراج سهل إلا تسعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا ما فعله إلا تسعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بعد أكبر ترغيب الزواج قول بدي عليه الصلاة والسلام في مرواض مسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا الإنسان طبقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الولد بزواج ولد دعا. انجبت ولد صالح يدعو لك من بعدك فهذه من ثمرات الزواج من, من الاثار المراغلة بالزواج قول ابن عباس رضي الله عنه لا يتم مسك الناسك حتى يتزوج لا يتم مسك الناسك حتى يتزوج يعني كأنه كأن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا القول يؤكد أن هذا الناسك حينما يتزوج يتفرغ قلبه بطاعة بعدها كان مسؤولا بشيء آخر كان يقول ابن, ابن عباس إن العباس إذا زنا بزي and okay. الحمد لله رب العالمين الفاتح